وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليس وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تذبيرا